ويساعدني كما يرغبوا إلى ربما سيناه وعلى الله تعالى وفينناه للنجميع أصب الله طوال العالم يقول إن أعزلنا المات إن أعزلنا المات لإقاذنا بالطلاة وإن كامل الزجال والقود أعظمه ذلك الفقر الشيطان يعزه من فقر أصبه أعظم فقر ونوروه الحدن يمكن أن يكون صلاة ان الكون لا تقوم الا على احد هذرا عن عمارنا الذي يؤمن الى ارحام الله الكبير ونتكلم ذلك على ان اواثنا في كل اذا علم الاحكام وربك العلم بان الدنيا زائلة وكان حال والامر اقوى من الذكر اذا الانسان منكن وان يغرى فتراب الامر الا اكبر هو هو الذكر ولوهو هذا الربط الربط بين الحد الثاني اي الحد الرابع من امره ان الذي الغرض فيما نكدا من اقتداءه بسنته هذا المسطل يتوين المعاشر للطباء تلك هذا الطباء لا ينزل وحظة لكن يؤمنه لكي تقول المدين الحق وضرب الله لأن و... البطل الذي عن الكثير من التدر هو الحق وضرب الله الحق, لا هو الحق. رغم. أو رغم الله لا ليس الحق هذا غاضب أرد الله أرد الله أقول لا الحق هذا التدر وإحتفاظه الغد وطار السجا وطارقوا عن عبادة الله. وعباد الله. كيف؟ لذلك به يضرط عباد عن عبادة الله والكافر. وأن المؤمن إلا ما تضرط طارق من السبب لأنه طرف عن عبادة. لذلك رأينا من صورة طحية وحظة مراوعة اعطانه القوم الجواب الى الهاتف الوضاء عند الناس ليعرض عليه امورا حينما استشقوا انه لن يتطبيعوا ان يكتبوا بعرضها في الناس ورأوا ان اثباعه من الناس يوما عن يوم فالمصر بدأ لوحده بدأ لوحده المدير لن ينقضر يكون له مديره والله وحظه وعباده ولكنه بدأ سلما وولا إذا كنت أفضل ماذا أولا من أخيرين أن يأخذهم في الكوة على ذلك سمطر أولاك آل مؤلمون مستمعا ما ينطبعون أن ينبعون شيئا لا أفضل روح يا عزيزي لأفضل الله علي هذه الأمور وكذلك أفضل فلما جهة قال ما يسأخذنا أولاك يا آل وليد قال نعم قال إن أفضل تسمع الآن أقول ذلك ثم والحنان والحنان. قلت قلته قلته. قال سبحانه الرحمن الرحيم. وزيل قومه قد اوصر. قال له اذا قدرت سبحانه الرحيم فسيسد درسلونيك. فليقرب عليك من القرآن ولا ناراضيين لديه اتحاضرين لديه كالله. هو احكرار بان القرآن استحق. ولا هو احجان ولا هو حلاوة ولا هو زل. قالوا سب درسلونيك. فلن نتنع رجل رفيع حامي ونزر انه الرطاب الزريفة ايضا القرآن وليقراره لحسنه وتبقى القرآن لنفسه والذي الاخبر في القرآن لعتليه بذلك الامام الناس لن يتبقى ان يتبقى الناس قال لا اسمعي اثنى معا الحامي هذا الحامي فالسامع عليه علمنا لما انتهى في اقوح السيدة سيد من النبيه الله عليه وسلم سيد الله عبدالفقارة وسيد الله عبدالفقارة. إلا عذر وردئ على كبه. فأقضى الله ورحمه ورحمه على جبينه. فنمر رضع الى قومه فأقضى قال أن لدي لدي. في الخائف. فأختي مناقم ان عذر يأت بأي وجه الذي لا يريد. معنى أفضل فيه كعباد القرآن. ولكن انه تتبع الإسلام بالإذن لما رضع عن القوم تشامل الناس أن المقار قلتهم الذين سادتوا وعارفين لقد الله عليهم الإسلام. إلا عسر الموابعة يمثل على القطع أين تعارفين لأنه يتصبر عمار الضوارة وتعارف والاستباع الهواء أيضا يتبع الإسلام عندما تتبع الإسلام يتبع العواب الإسلام العواب لا يسمع الله الأعقر وإن هذا أن والعين في او يبتعيها في هذا شيئاً قد حال ان تنظر كرامات الله فهي تكون غير كرامات بعيدة الصحابة والعيدة الخلام والعيدة المحافظون من قمة رسول الله او يبتعي عن نفسي حيث لا يتحقه هذا لدمر الجرم ومن خوف البقري يتوين للحذر حذر غير عالماء وضع الله وضع الله وضعه ويتوين للشرح ووكثة المؤمن والمنع ويتعفد ويتعفد من الأطف أي نصف الأضوار الخيص والنصف ويتعفد من الأطفال والنصف والسلطة والأسلال اليدين والربا وأخل المدفون إلى أبيل ذاتنا من النايات المتعام الحديثات ويتعفد من نصف والشرفة العالمة يتعفد من الحق والبكر والقبيعة والضارة المجمع هذه الارضعة هي مجمع محالي الارضعة الرياء والجزب والبهد والارضع العالي بشاء الله على الرياء والإبعاد محلقة الظالمات على حدثنا تطلقوا كيف تبطر المحالي على ترميل ان شاء الله شما هو الرياء حد الرياء بارض الرياء مقفوض من مقفوية والسمعة مقفوضة من السمع من السمع. الرياء النادمون الولد العامل لعبادته رضوا الناس لدعانا كأن يخطر اصلاع على عبادته وكذلك حتى يخطر فيه على سماء او مال او ميت لقد كان رجل في المسجد وردع يطبع. يطبع حيث والناس كانوا في المسجد الدروسة يتعددون في المسجد. فنضعوا في المسجد فإذا هو يحفل الضوار. فإنها رضو الأحسن طواتهم في النصر اللي بيعاهم لها. وآيات. بدأ يشهر فالأدن رفوعها. وآدن رفوعها. وآدن رفوعها. وآدن رفوعها. وآدن رفوعها. فالما ما في الى طوارق ويجمعها. بدأوا يسلون عليه. وهو يتنعه لأنه يسلون عليكم. فالعبدالسه ناسه كبدا المجح عليه. فلما انتظر في صلاة افضل عليه قال له ورع هذا فالنجي قائم. معنى لما عظم تشرك في ثواب قناتك وتجميلها او عمل لكله غير وضعي فضاء الله الله. الاسان اذا طامه فضاء الله. اذا طامه فضاء الله. اذا تضبق فضبق لله. اي شيء يجب ان يكون لله. فاذا كانت القلبية زي قلق حضر بالاسه انك راه هو فاعلم الشيخ الأضمار قلنا الله ينتبهل المحيطة لأعمال أنه يبحث أعمال أعمال أخي الأن فتصني فالله تتعامل مدى ولكن ترعب إلى الناس وتحليوها حتى إذا وردوها إلى السماء فإن والأحد عليهم إجاء الهمة فأما الفتاة فقاله تعالى الذين هم يراقون وينعون المعون ببعض الوصبعين وقال الفتاة والتعالى والذين ينقرون السيئات ينقرونها أيضا المحافظ وتنقرونها السيئات قال الله الرحمن المعلم وقال مجاعي السنة الذين يكونوا السيئة قال هم اهل الهياء. وقال تعالى ولا يشرب لعبادة ربه احرد. وفي السنة ما روك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اقوى ما اعطاه عائلكم الشيء الضراء او المدينه كل ضراءه في الدنيا ان هو اثر الاضاءه الذي نعيونه عند المداه صلاتك التي قمت بها من يوم القيامه يكونك مصحبا عنه اذ هي يقول انما قمت من اجل انظر حتى نعد له جزاء على هذه الصلاه فصلاه النبي ان المدينه الله عارف هو الذي قال احب العبد الى الله في ذلك الحلاثاتهم وتنزيهها عن سوائل الارغار الفانية والمعلاف الزمية. يخطي منذ كفال الوضع في هذه الاسمه هو رجل تطبق الوضع حتى لا تعلم شناتهما ان تطبق اليمين. لما يفعل ذلك مضاع تسابيها. مضاع تسابيها وحناك بالكبيل رضاء توابك وحناك الدولتك سيقال كذبك ان ما كنت تتطبق وتقول ليقال ان كذبك جوابك في الهببه من الله ثم يجب بالتالي فيقول اب خرجت في كذبك فقاتلت في غير مديري رضاء توافيك وللنبي فيقال شذرك إلا كنت تقاتل في مقالة إنك هربيب وشجاع في ترد فيه الله يسمح, يسمح الله به. ومن يرامي يرامي الله به. ومن كان بالسانين في الدنيا جاء الله لسانين من ضار يوم الشلام. اي من جهة المؤمنون. اخضروا الرياء من حيث الكتش. اخضروا الرياء الايمان. وهذا شخص المنافقين. من تسميه الزلم العليم قال الحال والعالم إن المناسكين المناسكين في الزرق الأكثر من, من الأرض المعب. وينيهم المراعون لأسول الحبادات والذباب كأن يعداد ضغطها في الخلوات ويضعنها في ذلك قوة المنبى كذلك يدخل الصلاة إذا اختلت نفسه ويصدقها أمام الناس وهذا أيضا عظيم من الضرمان تعالى ذلك على غايه الذكاء وادائه الى اعلى مراتب ولهذه التراوضات النواقه كان يعتز ذلك فيها واحتف اوفق التنقرض برب في حياته تعالى اضطر الطم الغمر يذق خطئها في الخطا او هنا ولكن اذا طمر بحيث هنا النواقه واذا طمر بالغمر طمر النواقه يقال انه طمينا إطاراً إطاراً وعادل نظراً في ناريا بالخدوة. وهذا طبعاً من البيان المنظوم. ويمينهم المراهون بألطاق العبادة. كالنبي يحصل عبادة. ويطير أمثانها. ويطير التخشع فيها. والاكتفارة بالخدوة في على أدنى واجباتها. إذا قدرنا فلا إبعاد ذلك. إذا أمام الناس. فهذا محظور ايضاً لأن فيه كالنبي في قبله. ومقروف على قائد. أن إذا قلنا أحد صحابة الحظ في المسر تتجد وآخرت أحد. كان لأفرق الصلاة. فلما الثاني وضعي تجد تجد فآخرت فيهونا. وأحسن. فلما لغض الشهوري. قال من... ابن المرساطين ما أحسن هذا لو كان في بيتي. ما هذا لو كان في بيتي. يعني لذلك أن هذه جهاز التأثير أمامنا ليس اذا قال له الشيطان فانا في جناع فوقته الشيطان فقال انك لن نفعه واقوض في سبعه ليظن لي الناس هل يذهب لبيته لينجيه الياه لا هذه وثقه الشيطان الى عبد الانسان فوقته الشيطان بانه سيراه اما لانه طرد طردا ان هل تنجيته لاننا يكز محمد الوصول. هذا لا يوجد صراط مقروضة واجبة. وطماط الجماعة مزلة لقوم بعمل حمة. إلا إذا كان الضغط قادرات. لذلك فان فضل لا طرار رجال المسجد إلا في المسجد. لا طرار رجال المسجد إلا في المسجد. لا تسقط. والنبي أحرق عليه سنادنا فوضع التعاليم امامنا تكلمت والان من تعلقني كان يقوم بالاجئه ان لا يكون الشيء عند بعض الاجماع اروع ظهور فراس وانجا. قال ليس لقائم يقول لي. فأنت اخفتني لان اقيم الصلاة في بيته. ان هذا الرجل سأل هذا السؤال علم انه لا اخرى لأحد ان يقضي ببيته ان اذا كان له ضرورة طائرة. كالضراطي وغير ذلك. عن, وإن عن الجمعة وانها الحدد عن روات الجمعة. وانتبه انقلوا لي في الجامع في المضر هل نذهب كلنا ذهب الى مرقد في المضر هل لم نزور الجامع في هذه الذكرى ذات هذا القرآن فقم ان نرضى عن هذه الاعمال فليغنا حمل في البيت. أتوه إليه وأستغذره في يوم أخرى يمتدعين الله وانتخاره إليه الثاني والوزان والطبع الزهنة إليه والوزان الشيطان قد يأتي الشيطان إلى أحد المنوك في ذهنه يقول الله خلقت كذل الذي خلق الله فالسيطان يوجد حتى إليه يعني لحظ ذلك سورة الإخلاص. كل مرة واحدة أعلمون بكرة. من لا عليها عن ذلك الإخلاص. لذلك أرى أن المداومة على قراءة لسورة الإخلاص لمدة أن يصاحبها شيئا. أن يصاحبها في, في المعاري الق في م ال ولا ت ولا تظ ولا ت قبل ولا تغ ذلكندظ الق كنت قد تغيتكم مع زيارة في القوب الآن القرجها لكن قال في انتعالة في القدس في الله الصمد والصمد هو المقصود إليه في, في الهواري أي لا يقترب في الهواري بإذن الله صلى الله عليه وسلم إذا لأمنا هذا عمالك الإخلاق. وتقول الظلم أيضا الإله تقول لن يلد لن يلد لن يلد لن يلد لن يلد لن والله أولا يشهو الإله ولم يقول له أموراً أحد أحلوط أحلوط. من كل سوائل الاغياب او من كل لا يستطيع الشيطان ان يوضعين لا ذلك لن يعيد ون يعيد الشيطان قال من خارقة فلن ولا الله ولا جاء ابو تبلغون الله ولا كدا ولن يجد ابلاء وكيف يدوء وكيف يدوء وكيف يجدوء قلب ولم يكن معنى لا تسأل عن ذلك وتنفق لان الله وبرك و تعالى له كمال مطلق على ذائل هذه الصحيحة من داول على فرعاتها وانتدركوا ايديها حتى تتحيزه من الرياء لأن الرياء تنتشر في أمة الصيادة على قال المنطقة للنفس بصناع الزيئة الحبيب الضحيق قال النبي صلى الله عليه وسلم الرياء أكثر في أمة من جديد الناس الرياء في أمة أكثر من جديد الناس موجود ولو كثير من خليل لدي جاء جراعي علم الإنسان لدي حاروي أن تجاهل نبتك قال بعض الصنف جاءت نبتك للصلاة الأرضعية جمتا حتى لا استقامت ما لا استقامت لي خلطت من أذكونا إلى إله إله إبارك ربعا الله أكبر, الله. الله أكبر الله. وهو يحاروي أذكونا خلطه مقاما 40 سنه من الاغلاق 40 سنه في الاغلاق ومحاوله الاغلاق 40 سنه من الانفجار 40 سنه من الغناء 40 من العدل 40 سنه من المقاومه 40 سنه بدون كلام من اجل ما من اجل رؤيه ديننا الاستاذ الاول فينا رحمه الله ارجو الجنه كان رجلا يقطع طريق قبع طريق طغير العيام كان قبع طريق يعيش الزي الناس يعيش من الضغط ويقطع طريق على الخواتل وكان رجلا جزاع يقفع من كله لو لكن كان عضا الذي القطورة الطغير العيام كان يعماله القاتلة لذلك الرجل بسكين ومسكين ويوكي قلت في الخارج يقول ويأهل من الناس ويأتوكوا بسأسلت في اثنان الهراء وكان لفجر القلود فإن كل قلود فإن كل قلود فإن كل قلود إن كل حتى المرأة حين من بطر الهلع للجيسة السوريين من عيام المرأة كان رجل سوريين كي فأردت التقوثة فالكتقول التقوير. كما قادر. البترة مرة على كل من الناس القضوة بيتا. وحسن تجبر على قاضي لكي يدرق البترة. والبيت هو اطراف الشيخ وتنتم تطلقون الاسم. وكان هذا الرجوع القرآن والنسل كان قدره كلاما. كذلك من خائف اختطف السوق بدأ يومه والوضع بدأ يزداد عنده كل حاله من اين سينتهي هذا الوضع هل ينتهي فتنيع على صوت يقر انا بياني الذين امنوا ان تقطعوا بكم بكلام ما ادى الحق انا في الحق محررا في فتره لا تذكر هذه الذيله فإن لا يستخدم هذا الكلام. فاما ان يدخل الثانع عرضا. فاذا سابده فيها. سابده قنات مسرعين زادون عيدا. فاقام فيها. فالثانع احده يقول لقد ارتاحنا فان اتطلقنا في هذا الزيت. قال الاخر لا مستمي جوابت من الصباح فاني الاخر قل ان يعطر هذا الزيت. ان يعطر فلما سمع الزيت ذلك قال في فيه. الاخرين. ان فقضيت يبيت ليلة المسائقة والناس يخافون منه لأن الله تقضي الى هذا بالأعلى ما انا عليه فتال فتعل ثوبته ان يكون في المسجد الحرار فالطرق الى المسكة ودور المسجد افعاد وعرض فيها اخر من 20 سرح فجاءه المئر المؤمنين والواصلين لا يوقف في ذلك وقال لي ذكر عليه القرض وقد حل ضرائب منذ اي عام وكان الحق منذ اي عام سلفه الي فاصطدم يدي لعند قبلنا فدخل علي وقاله العام يا ابي ادفع الضرايب قال ما هذا هذا اعطلت اليه لماذا افيتك تجلت اليه الامير وقال افيتك البعض وتكدر الهيام تكدر هذا العالم en t referred on us. Desmarro, ina mutui diri. Senduntun imehantua ki, فسب ذكاؤ فبدا يعال على الكلمه ويسد ذكاؤ فقال الربين تلك الترانيم الاولين قال رب سبحان الله تاكله انت وانسان يرقق به انا فانك ترقه بعد من المقتل تاكله انت وانسان ويرفق به انا فجاء هيهات هناك هيكتيريا هناك وبدا يرققها فقال ها هو وقال قال له يا قضيب قالا نعم بين عند رضي الويذ يبدا اكثر في <تصفيق> الويذ يبدا كل هذه الخطه الويذ الى اي الذوابه من امر لا عندي هذا الاكثر يقضع يديدي على حذر المرأة وينابس الاسكنات تحروا من كذا تحروا كذا تحروا من كذا ثم يكون على ذلك الاسكنات إذا كانت من الزرعية مغلقها فلماذا له أن يكذر تشبير الحر فإذا دفعوا من يكذر فلا يزال من يكذر فلا يكذر إذا فقالت تحليمها سميكيس وتحليمها أكثر لهذا أن يكذر فلا تحليم او اذا ودت الى ذلك الموضوع الكلام رائع والان اركع عليه هو على ظهره يضعه على ركع وديك العائمه اللي كان مخف اسال فيها لا تثبته تثبته لان ساقها لدينه والساق حامه ترىها به تبغى وتبدا في كتابه يعني ومنذ اخصيصنا اخصيصا يعني الناس ذكرت حال طبع كلها ما تاريخ نقطه لكل جزء فكان ذا رص وشيخ او حفط او فن حاولوا كده الان احمد محضر عليه وسحف الهيئة. لكن المجين لا يقولون لان هذا الوضع ان تلك الركعة يعني تضع الوضع من اوشين يستجدوها بالحبيب الروض يقول ان يبعث الناس من ارض وطور القوة فقد اضعوا الركعة لكي اضع الركعة وحبيب الروض لكن اعتقدت انك تقول نو هو الرجل الذي غادر بيته بعد كده طلب المركب الواقع لا اي شيء فكوني ااقص على اكله والعب والمثل فبدا ايضا حتى بدا انا ابوب او بكر فندمنا ان الحق حين سلموا مستوعب قال انا يا رب الله قال لفصل الله بل الله يعطل و لا جاء العلم احقالوا مكان تذكر وكعه أو ذكر وكور لن تذكر وكعه لن تأثر تقول لا يؤخر الله عن ممكن حالة لا يؤخر وهذا الأقل لدينا متابون لدينا نسل إلا ما أقل ذلك فمن شاء لأنا الوقوع والمرض ومن شاء فهذا وقيل الامر الى عند الاخطاء وتصحيح المسدودات لذلك هذا على ذلك ولنا ان نضع نقطه في التالي اكثر طاقه اكثر طاقه سيكون ذلك عن موارد مطلوبه ولا منا ولا معنا شخي ولا مخبوة وهذا المرض من المرض أقل ومعكنا الجنة الرحلة يا عبيل الأخطاء لا أرثر نقول ولا قرى مقبول أفضل هذا الأذي ما قال إن هذا زندك لك فرت ولا علم إلا سفرت ولا نبيل إلا شفيت ولا طهد إلا حفرت ولا حادث من حوالي الزنيا والأخير أفضل هذا Amin. Allah Allahu Akbar inna lillahi wa inna ilayhi raji'un الخير في <تصفيق> portal عملتنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه امين امين واقم ولا يكون وقعت بالرضا الى